ستوترا الصور. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 ثأ أن أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَأَن يَسَّرَكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُ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 ذا لا في الصحف Allah صحف ابراهيم وموسى الله, الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 ألا تاك حديث غاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يوني من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 لا استعلهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلنا إياهم ثم إن علينا حسابهم Oh